بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين ويغفر ما دون ذلك من الذنوب صغائرها وكبائرها وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتبط حكمته مغفرته فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة كالحسنات الماحيه والمصائب المكفره في الدنيا والبرزق ويوم القيامة وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وبشفاعة الشافعين ومن دون ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد وهذا بخلال الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة فلا تنفع الطاعات من دون التوحيد ولا تفيده المصائب شيئا وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم ولهذا قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما اي افترى جرما كبيرا واي ظلم اعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه فضلا عن من عبده نفعا ولا برا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا منه تعالى فالأعظم من هذا الظلم شيء ولهذا حتم على صاحبي بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب إليه وأناد نعم أي أن من مات على الشرك فإنه لا يدخل تحت المشيئة أو الشرك الأطبر فإنه لا يدخل تحت المشيئة قال سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار أما من تاب من الشرك وغيره فان الله سبحانه وتعالى يقبل توبته وليس هناك ذنب لا تغفره توبة ابدا لا الشرك ولا الكف ولا الالحاد ولا اي شيء ولقد قال فرعون انا ربكم الاعلى وهذا اعظم شيء ومع ذلك قال سبحانه وتعالى اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي ابي طالب قل لا اله الا الله كلمة أحج لك بها عند الله فلو كان في التوبه لا تغفر ذنبا من الذنوب لكان الشرك اعلى ذلك ومع ذلك عرضت التوبه على هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم عرض التوبه ايضا على الغلام اليهودي وتاب ونطق بالشهادتين وقبل ذلك الحمد لله الذي انقذه هوبي من النار اذا التوبه تجب ما قبلها ولو كان الذنب مهما كان كان شركا كان كفرا كان إلى آخر طيب إذا كان ذلك فما معنى كلام العلماء مثلا إن توبة الساحر لا تقبل إن توبه الزندق مثلا لا تقبل إن كذا إيه معنى هذا الكلام؟ نقول معنى هذا الكلام ليس معنى ان التوبه لا تقبل في الآخرة ولكن المعنى أن هذا لما كان زندقته خفية لا يطلع على صدقه فيها فكان من باب الحد أي أن توبته لا ترفع الحد المقام عليه لا تنفعوا في الدنيا فالتوبة يعني لا تنفعوا في الدنيا أما في الآخرة فلو تاب الساحر توبة صادقه نفعته في الآخرة لكن في الدنيا سوف نقيم عليه الحد ضربه بالسيف. كالذاني الذي أقر على نفسه أو قامت عليه بينا ولكنه تاب هذا يقام عليه الحد هذا يقام عليه الحد فمعنى كلام العلماء هنا إنما تقبل يعني في الدنيا بل لابد من إقامة الحد من إقامة الحد عليه اما في الاخره فإن التوبة تنفع كل أحد من ساحر من زنديق انتاب واخرص في توبته وكان صادقا فيها فإن ذلك ينفعه عند الله سبحانه وتعالى وهذه الآية إن الله لا يغفر أن به في الشرك الأكبر أصالة وهل يلحق بذلك الشرك الأصغر؟ لانه شرك ويدخل في هذا العموم إن الله لا يغفر ان يشرك به اي اشراكا فهل يدخل ذلك في في ذلك الشرك الاصغر أيضا خلاف بين اهل العلم والخلاف بين اهل العلم في ذلك في عدم المغفره لا في الخلود فنال سنة والجماعه مجمعون على أنه لو كان عنده شرك أصغر ثم مات على ذلك فانه لا يخلد في النار لكن الكلام فيه الكلام في المغفرة هل يدخل تحت المشيئة أم أنه يعذب على الشرك الأصغر من غير دخول المشيئة جزما هذا هو الخلاف فمن أدخل ذلك في الشرك في عموم ذلك قال إذن لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأصغر ولا يدخل تحت المشيئة ومن قال لا إنما هذا في الشرك الأكبر والشرك الأصغر معصية من المعاصي وحكم حكم المعاصي والمعاصي كلها تدخل تحت المشيئة إذا حتى الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة وهذا قول جماهير أهل العلم قوله تبارك على أيضا إن الله لا يغترني به لا تظن أن الشرك فقط هو الذي لا يغفر وما عداه مما يساويه من الكفر والالحاد أنه يغفر لأن الله نصه قال إن الله لا يغفر أن يشرق به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيحسب البعض أن الذي لا يغفر الشرك فقط طيب الكفر طيب واللحاد هذا يغفر ولا لا يغفر هذا لا يغفر طيب لا يغفر كيف والآية نصت على على المغفرة الشركي يبقى نقول معنى قلد الله سبحانه وتعالى ويغفره ما دون ذلك أي ما أقل أما ما كان مثل الشرك وفي رضبة الشرك فإن ذلك لا يغفر سواء من الشرك أو من الكفر الإرحادي أو غير ذلك في هذه فسب الله وسب رسوله وسب القرآن وليس به وغير ذلك إنما هو كفر بجميع أنواعه وليس شركا ومع ذلك ما قال أحد بأن هذا يدخل تحت المشيئة أو أن الله سبحانه وتعالى يجعله تحت المشيئة وإذا لم يتوب ما أحد قال ذلك اذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي ما أقل من رتبة هذا وعليه لو احتج محتج بهذه الآية على عدم كفر تاريخ الصلاة وقال بأن الصلاة ليست شركا ترك الصلاة ليس شركا والله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى إذن تارك الصلاة تحت المشير نرد عليه بأمور الأمر الأول أن ترك الصلاة شرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين, الصلاة بين رجلي وبين, ترك الصلاة وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة قال الشرك والكفر الشرك والكفر فسمه شركة. الأمر الثاني أن النص ورد بكفره وذا ورد النص بكفره كان في رتبة الشرك أي في المنزلة التي لا تغفر وإن كان دون الشرك في عظم الذنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العاد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبون شيئا أن أعمال تركوا كفر غير, غير الصلاة غير الصلاة يبقى اذا ما دون ذلك ان ننتبه لتفسيرها حتى نفهم النص ولا تتعارب عندنا النصوص الشرعية بذلك وهذا يبين خطر الشرك وعظم الشرك وان العبد تحت رحمة الله سبحانه وتعالى ما لم المئة بناقض من النواقض العظيمة التي تخرجه من ملة الاسلام التي تخرجه من ملة الاسلام طبعا هذا يؤكد أهمية الدعوة إلى التوحيد الى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى التركيز على ذلك وإلى أن النصر الأطبع والأعظم يوم نمثل نمكن توحيد الله في الأرض ولهذا لما نعبر بعد هذه اللي مرت وهذه الأزمة حينما نقول الحمد لله على التمكين فهنا بعض قال كيف الحمد لله على هذا التمكين نقول اي تمكين, تمكين, تمكين ولم يهدم قبل اي تمكين نديل اي تمكين ولم يقرر بند واحد من التوحيد اي تمكين ولم تسقط الصوفية اي تمكين ولم يطبق شرع الله اي تمكين والصليب مع المصحف سواء أي تمكين ولا فرق بين محمد ومايك منير أي تمكين هذا تمكين لمن إن كان تمكينا لشباب الفيسبوك وتمكينا للنصارى تمكين لهذا فمعا ماذا تمكين لهم أما إذا قصدت انه تمكين لدين الله ولا إخالك حين تقول كلمة التمكين هذا المصطلح يعني شرع عندنا الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى وعظ الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له لما التمكين عند بالإيه بالدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء ومن كفر بعد ذلك فأوليكم فالسرقون فأي تمكين حصل ولهذا أنا أقول حصلت عباء وسعى كثير من المصطلحات لابد أن نقف عندها وأنه حاسب أنفسها تمكين أي تمكين نحن فرحون لما فرحون والعجيب أن في بعض الناس يقول لك إيه أنا طبعا الكلام ده مش موفي شرعا بس أنا فرحان. ما هي أقوال ما صار سيدة أنا يعني غير موافق شرعا وأنا والله أحزن على رفع هذا الصليب بجوار المصحف لكن في الحقيقة أنا فرحان فرحان لما فرحان لما حتى الفرح ينبغي ان يكون عندك مضبوطا أن يكون فرحا إذا حفر تمكين دين الله سبحانه وتعالى وإعناه لكلمة الله عز وجل يبقى الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء دعوة إلى التوحيد تمكين التوحيد في الأرض هو أهم شيء تمكين دين الله سبحانه وتعالى هو أهم شيء واهم شيء لكن اذا كان التمكين عندي انتقال السلطة من رجل ع... ع... مثلا آ... الى اخر ضمن النظام والدستور يبقى اي تمكين حصل ان قلت حرية فانا فإن نقول ستضرب بتلك الحريه يوما ما هذه الحرية سوف تضرب بها وسوف تعاقب بها وسوف تكون السيف في المرحلة القادمة الذي يحصل به ايقافك اظن ان بلدا يعني اعظم حرية من تركيا ولا من فرنسا وانت تراها تحاكم غطاء على الراس في عضوه تدخل برلمانا هذا البرلمان الذي سنحاول دخوله لم يسمح للمراه في بلد علماني ان تدخل معنا ما قبل شيء المراه تدخل بهذا الزي لكن ان شاء الله سوف تدخل البرلمان باذن الله وتقول قال الله سبحانه وتعالى كذا وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير تفسير هذه الآية كذا وهذا قول ابن عباس وقول مجاهد وقول عطاء وإن كان الأحناف يخالفون هذا فإن دليل الأحناف ضعيف في هذه المسألة وعليه الذي نراه من دين الله ومن معتقد على آل السنة والجماعة أن هذا القرار لا يطبق وأن هذا القانون لا ينفذ ولو شهد به دستوركم من سيسمع هذا كلام وإذا لو قلت المادة والقانون يبقى وفر جهدك وفر إيه طاقتك ولقد كنا نلوم من قبل والآن نشجع ما أدري والله الذي كنا نحاربه من قلبه أصحاب يعني بالأمس كنا نحذر الشباب من فكر التكفيريين ومن فكر الجهاديين ومن فكر الثوريين وكنا نقول كل شيء من هذا والله يا شباب ولماذا قلت تحارب الجماعه الاسلاميه والجهاد والله ده بالحق الحقيقه هم اشرف بكثير مثلا هؤلاء خرجوا غير على الدين على الاقل خطوا في تغيير المنكر باليد لكن هو منكر هو منكر هم ما اتوا الى آه يعني آه آه آه آه اناس الامنين ولا مثلا قالوا نرفع صليبا ولا أبدا لكن أتوا على مثلا بعض المنكرات قتل سياح تمشي السائحة متبرجة فاتنة مفتنه فالك نخلص عليها آه آه محلات الخمور وخلافه نكسرها حتى لا يشرب أحد الخمر لكن هذه الدعوه ما قامت كده هذه الدعوه قامت على تحصير القروش وملء الكروش ثورة الكرش والقرش لا ثورة مثلا تمكين دين الله. وكنا مع ذلك على قول رجل واحد. نقول لا احضروا الجهالين دول ليه? لماذا نحضره? اخوانا ملتحي اثر جلبيته ويتفطق غيرة على دين. كل المسألة عنده انه غير المنكر بالايد وهذا ليس من سبيل. ما رفع الصليب. فلماذا لم تكن ثورة هؤلاء بيضاء مباركة لماذا لم نقل ندعم هؤلاء وهم إخواننا وينطلقون على أقل من قال الله قال شيخ الإسلام بس هو لكن مش مشكل أقول شيخ الإسلام بقول إن محمد عبد الوهاب ذكر لكن تجد ابن عبد في ساحة الميدان فين شيخ الإسلام في ساحة الميدان فين غير موجود أنا اقول لك المسألة على فكرة اخواني إخواني لا تتصوروا احنا نتكلم النهاردة ان المسألة مسألة آآ آآ يعني رجل سقط ولا رجل قام أو حكم مظاهرات حلاله حلال حرام لا ده دع إعادة أوراق للمنهج نفسه وده ليهمين اللي يعنيني وإلا خلاص كل شيء انفض كما يقولون يعني وإن كان لسه هو كل شيء بدأ ما انفضش لكن لا ده مشكلة ولا الحقيقه خايف عليكم خايف عليكم من أن يضيع جاهدنا عبر عشرات الله سبحانه وتعالى من كتب السمة والجماعة عشرات من هذه الكتب ألا تقرر هذا المنهج لأن الأمر إذا تركناه اليوم سوف يكون غدا أسوأ من ذلك حتى يصل اليوم إلى أنه نكون دعوة ائتلافية كالحكومة الائتلافية يبقى دعوة ائتلافية وبهذا يضيع ايه وبيض يضيعوا المنهج فالمسألة مش مسألة بقى مظاهرات تطلع وتدخل المسألة مسألة منهج تقرير في المنهج هذا ما هو يعني بالامس كنت تحارب هؤلاء إليما بالامس كنا نقول بانه السمع وطعه لولي الامر يا جماعة ما نخش على السلطان ومنج على السنة والجماعة كذا وكذا الى الى اخره بالامس كنا وان لله وان لا يراجع بالامس كنا نعقد لقاءات اسمها من صاحب الضربة الاولى في حرب اكتوبر 73 اسبوع وراء اسبوع وراء إسبوع, ورا إسبوع, ورا إسبوع, ورا اسبوع ونحن نحن نفس السؤال ولا يجيب له جائزة عظيمة جدا صاحب الضربة الجوية هذا لو جائزة عظيمة جدا من من من, من؟ آه القائد محمد حسين فوق جائزة انها ارضى القائد انا بتاع الضربة جوية انزل بارد انا يا توبت انزل برضه انا يا ولاد اسف انزل برضه انا يعز علي يا إن... انزل برضه لا ضربه قويه يا جماعه ده بقالي 62 سنة انزل برضه ما عادش ده احنا كنا بنفرج من امبارح للامام محمد لان هو صاحب الضربه الجويه الاولى النهارده احنا لا نشفع نشفع لو ضربه جويه يعني هو اول مرة يقول انا صاحب الضربة ما هيش وايه اللي حصل من حد يعرف سؤال العميق ده من صاحب الضربة الجوية الاولى في اكتوبر عظيم اذا حدش عرفه هبدا سؤال عميق يحتاج ثلاث حلقات اربع حلقات سؤال عميق جدا اليوم ينبغي لهذا الرجل ان يحترم نحن نحن لسا ملزمين ان يحترم شعور الرجل و... ولا يكون هو الزمن زمن أن يحترم شعور 80 مليون أيضا يعني إحنا المفروض عنه نحترم شعور راجل وراجل يحترم شعور 80 مليون متغيرات قاتلة يعني إحنا ممكن نقول واحد ما يدارش يقول الكلمة الحق عند السلطان جاليون يسكت يعني مثلا ما قلت سنة بارح أنا أرى إن هذا مثلا ليس وليه شرعي ويمبغي أن يسقط وي ينبغي أن, أن, أن, أن, أن, أن نخرج عليه بس أنا مقدرش أقول كده أو مسكت لكن ما أقولش إن هذا الوالد الشرعي و هذا سلطان الشرعي و هو سمع والطاعة وجه النهاردة أقول لا ما ينفعش كده طب أسكت على الأقل أسكت على الأقل أقول لنا مع طلابي مثلا و كنت مبارح بقول إنه ما ينفعش زكر مسالب ومساوي وكذا ده كلام على المنابر مثلا للناس لكن ممكن أقول للطلاب لا أخي اللي بألكوا إن هذا لا يذكر وهذا كذا وكذا ولابد نعد الخروج ولابد نعد ويجهز الخروج عليه لكن أن أقول في السر والعلن هذا ثم الآن أقول لقد كان طاغية لقد كان ظالما لقد كان كذا كذا الحمد لله الذي أراحنا من هذا والحمد لله الذي كذا وكذا طيب أنا إنت علمت الكلام ده لأن عمري حياتي ما قلت النهاردة قلت طاغية ليه جاتب جرء أمنيت هذا منهج هو ده المنهج لا المنهج حتى نفسه ولهذا شوف كلام الإخوان المسلمين مبارش هو صدق كلام محمد عبد المقصود وأتباعه مبارش هو كلام عسخة ديري مبارش ونهارد. هو واحد هو ما تغير أفصاله هذا وقفوا في الميدان يقولوا لما وجدوا الجو طلع لكن كانوا يدرسون باطل هو نعم لكن ايه إنما إحنا في اللي كان يقول أمس كذا والنهارده يقول كذا فعلا تمكين الله تمكين الدين الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرح به الإنسان وهو الذي يسعى الإنسان به ولهذا كلمة تمكين دي التمكين للدين هي اللي بتحدد موقفك في مضى وفي ما أنت مضل على مرحلة برلمات وكذا هنبدأ بقى نحط خطه دلوقتي ونقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا ونعمل ونودي دي وإحنا ما ندخلش راس الجمهورية لكن إحنا ممكن نجيب واحد والواحد ده نقعاده وساعات من قعاده نقول له إحنا إسلاميين هوت هنعطيك أصواتنا وبس لنا ايه مطالبنا تاب ليه يا جماعة قال لك لأنه إحنا ما ننسعش لو دخلنا إحنا إسلاميين ممكن أمريكا والناس تقوم عليهم مش هتسمح لهم طيب ما هو برضه هو الراجل ده انت هتعادوا على إيه؟ ما هتعادوا على أن يطبق الشريع هتعادوا على الأقل أنه هو يعمل لك صور إسلامية طيب أمريكا حينيا هل أمريكا توافق على واحد يطبق الشريعة بس هو حريق يعني المشكلة عند أمريكا إنه واحد بدأ إنه واحد من ولا المشكلة عند أمريكا إيه الشريع ده أمريكا بتبعت ان احنا مش عايزين بسم الله الرحمن الرحيم لان احنا عايزين بسم الله بسمك اللهم ما عرفنا الرحمن ولا الرحيم في المذكرة الامريكيه بعت ان الرحمن الرحيم دي لان انت بلد نصارى وانت قائد امه من نصارى ومن المسلمين فالمتفق عليه بسم الله والمختلف فيه الرحمن الرحيم مش معقول بقى تسيبك انت النهاردة آه تقول آه آه لا يمكن يبقى اذا هذا عبد ويهضر للطاقة وللكلام ومحتاجة بقى ان احنا نستدل بذلك مثلا نقول كذا كذا هذا طبعا كلام ايه كلام العبد هل يا يطرى هذا تمكين للدين الله سبحانه وتعالى يبقى انا انظر الى تمكين الدين الى تمكين الدعوة لكن اذابة الدعوة تميئ الدعوة فرق المناج ماذا استفات اصبحت عند الغاية تبرل الوسيلة لا لابد ان اكون ثابتا وأنا اعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء وأنا التغيير بيده سبحانه وتعالى فنكتب هذا قدر